أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَعَرُونَ مَنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ فَ كِ نَبِي مَآتَ نُضُّ وَقَامَ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ قُولُوا وَأَبُو هَنِيئَ أَمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّقِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّفْخَمٍ 21 وَزَوَّجْنَاهُنَّ بُيُوتًا حَسَنَةً وَلِلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُواْ مَذْهَبَ الرَّسُولِ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ بِ ان قونا بذريه وماءتناهم مما لنا من شيء قول كَسَبَرَكِين وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّن يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَثِيرًا لَا لَهُ فِي طوف عليه غيلان لهم كانهم لؤم كنون وانقبل بعضهم على بعض سَاءَلُونَ قُلُ إِنَّ كُنَّ قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ أَمَنَ النَّاسُ وَعَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّكَ كُنْتَ قبل ندعوه إنه هو البرر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة رب بي كان بكا غني ولامجنون ام يقولون شاعر نترصد به ريبا المنا قل ترضب صوفا إن